فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَلَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَاضْرَ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرْ تَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ